بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فإن تعنت لها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة خُلِقَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِن أَنْشَأَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَالْيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبَ وَقَضَّا وَزِيتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَأْ وَفَاكِهَةً وَأَبْأْ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 وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة